না وَمَا হুসিবল অর্ম বৈন وَأَجَلٍ ইতিজনি মুস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 شَد مِنْهُم قُوَتَ وَأَسَاءُ الأأَربَّ وَعَمَعُهَا أَكْسَرَ مَِّا عَمَعُهَا وَجَ أَتْم رُسُُم وَجَ أَتْهُم رُسُلُهم بِالْبَيناتِ فَمَا كانََ اللَّهُ لِيَوْلِمَهُم فما كان اللَّهُ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء.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 লমুশো ইং কু বিশো ইং নতমসুম ইলস্ব